ولا شفيع أفلا تتذكرون تدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرض إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعذبون ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طيب ثم جعل نسله من سلالة من ماء ثم سواه ونفخ فيه من روحه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 قُلْ يَتَوَفَّاكُمَّ لَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُفْكِلَ بِكُمْ ثُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ وَلَوْ تَرَائِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِثُوا رُؤُوسِهِمْ عِندَ رَبِّهِمْ رَبَّنَا أَبْطَرْنَا وَسَمِعْنَا فَارْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا إِنَّا مُوْقِنُونَ ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القور مني لأبلأن جهنم من يدنة والناس أجمعين فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم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 ما كانوا يعملون اثم كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوي اما الذين امنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات ماؤها نزل لما كانوا يعملون وأما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما أرادوا أن يخوضوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون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 ولقد آتينا موسى الكتاب فلا تكون في مرية من لقائه وجعلناه هدى لبني إسرائيل وجعلنا منهم أئمة يهتون بأمرنا لما صبوا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 119. في ذلك أَفَلَا أفلا يسمعون 110. أولم يروا أنا نسوق الماء إلى الأرض الزرز فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم أفلا يبطرون 111. ويقولون متى هذا الفتح إن 119. قل الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولاهم هم ينظرون 110. فأعرض عنهم وانتظر إنهم منتظرون